وَلَا يُدْفِعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لَهُ الدِّمَمُ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ لَهُ الدِّمَمُ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن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 فك ايمن من قريه اهلكناها وهي ضالنه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ينعقلون بها او اذان من يسمعون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور